وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّ مَا فَتَنَاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنًا مَّآبًا يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى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 قال ربي اغفر لي وهب لي ملك لا يبغي لأحد من بعد إنك أنت الوهاب فسخرنا له الرنيح تجري بأمره رخاء أن حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص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 وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أيُوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِضُرٍّ وَعَذَابٍ ørْكُضُ بِرِجْلِي كَهَذَا مُغْتَسَلٍ بَارِدٍ وَشَرَابٍ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحِنْفُ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ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 وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنًا مَّأْوَىٰ جَنَّاتِ عَدْنٍ مَّفْتُوحَةً لَّهُمُ الْأَبْوَابُ مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر وما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 قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملئ إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين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 لأم أن جهنم منك و من ما تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليهم من أجري وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولا تعلم بعد حين